إِنَّ <سؤال> <تسجيل> <سؤال> <سؤال> <مع> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <مغ> اللَّهَ يَعْلَى الْغَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهَ Bisnigilääni,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 Mmm. اللذيء أن جاء أن منهم فقر أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَى مَن ذَلِكَ وَجَعٌ بَعِيدٌ قَدَى بل كذبوا بالحق لم